واللذين يَجتَعونَ الكِتابَابَ مَِّا مَلَكَت أَيمانُكُم فَكاتِبُهُم إ لِتُم فيِيهِم خَيرَ وَآتُهم مَِّا لَِّهِ الذيذ آتاكُمْ وَلَا تُكرِه فَكياتِكُمْ على البِغ إن أَرَبنَ تحَصّونَ التبَتَُ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 من الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصار